بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والثقف المرفوع والبحر المسجور إن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 زُونَمَاتٌ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاتِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُم رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بما كنت تَعمَلون مُتَّكئينَ على صُور لَصْفوفَةِ وَزَوْجَنَهُ بِحُود عيين وََّذينَ آممَنوا وَتَّذَ ذُرلَةُ بإمَ أَحَقُنَ بِهِمْ ذُرلتَهُ وَمَا أَلَت ن مِنعملَلِِم كَانَ سَدْرَهُمْ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا يُرْفَأُ فِيهَا وَلَا تَكْدِيرٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون. قَابَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُسْفِكِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَنَّ قَنَا عَذَابَ قبل ندعوه إنه هو البرر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب الملون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 وَأَإِنَّ رَبَّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ شِيهًا فَيَأْتِي مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّمَّ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 حَتَّىٰ يَلَاقَوْا يَوْمًا وَالَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ اصْنِعْ لِي وَكُلْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَآدِ النُّجُومِ